الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تحته مسائل المساله الاولى ابتدى المصنف كتابه بالبسمله لم يبتدئ لم يبتدئه بخطبة ماذا الحاجة لماذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان صلى الله عليه وسلم ما يجلس في حاجة إلا ويبتدئ إلا ويقول إن الحمد لله طب لماذا قلت إليك الجواب أولا إما أن حديث خطبه الحاجة لم يثبت عنده إما أن حديث خطبة الحاجة إيه؟ لم يثبت عنده وأهل العلم في هذا يختلفون ولا ينبغي للرجل أن يحمل أخاه عليه على مذهبه صح ثانيا أو إما جريا على عادة من العلماء فإن لا نرى في فعل العلماء أنهم ماذا يقدمون خطب الحاجه عند خطبه الحاجه في باب التصنيف وكانهم فرقوا بين باب التصنيف وباب ماذا وباب التعليم اي باب الخطبه فلذا لم يبدا بخطبه الحاجه صحيح والاصل يا طلبه العلم ان نعتذر لمن للعالم ولا نبادر الى ماذا الى تخطئته فقف عند حد الايه أدب لأن بعض الناس يبادر إلى تخطئه من العالم من غير أن يلتمس له ماذا؟ أن يلتمس ماذا؟ عزاره لا المؤمن يطلب المعازير والمنافق المؤمن يلتمس المعازير والمنافق يتطلب العثرات احفظها المؤمن يلتمس ليه؟ المعازير صحيح؟ كما قيل تمس لاخيك سبعين عذرا ليس حديثا هذا ولكن المعنى صحيح فان لم تجد عذرا فقل لعله ايه كما قال الامام من محمد بن سيرين محمد بن سيرين صحيح فلا تبادر اما المنافق فيتطلب له العثرات ولذا النبي عليه الصلاه والسلام قال فيهم إيه؟ يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبع ماذا عورات المسلمين فمن تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوفه لا تنادي على نفسك استر يستر الله عليك كما قيل صح فاياك ان تتطلب ماذا عثره او خطا له العالم وقد قال لك صلى الله عليه وسلم أقيل زول هيئات عثراتهم فتعتذر لهم أم نحن نعتذر بأن الحديث لم يصح عندي أو نعتذر بأنه فرق بين باب له وباب له تصنيف الكتاب سالسا قريا على عادة السلف السؤال عندما تنتهي المسألة صحيح لأن الكلام حبل فكري فلا يقطع فين كنا شوفت أنا قلت لك ليه أحد يقعد نقول وراء زمان فأنا رديته في آية في منتصفها تمام لسه باردده بقول كذا كذا الله أكبر رح ركع وضاعت علينا بقية الركع مع إنه كان يتهجد بنا وتهجده كان بنصفه جزء يده وبقرأ ربع فأنا باردده في نص الإيه الآية رح ركع فضاعت علينا ثلاثة ويه اربعه والسبب تعجب لا تتعجل امرا لك فيه انا ان علينا جمعه ايه ربنا يقول النبي لا تتعجل القران فسوف يجمعه الله لك فين بل موسى لما تعجل للخير وعجلته اليك رب لي قال واتممناها باشرده إلى عشر اخرى وموسى تعجل العلم فانقطعت الرحله صح طيب اصبت فائده الان ان لا تتعجل كنا فين يا طلبه الحاجة قرينا على عادة جسلة فإن أهل العلم لو قلت قاطبة ما أبعد لم يبدأوا بخطبة الحاجة يعني في باب التصنيف لا بس لم يبدأوا في خطبة الحاجة في باب, في باب التصنيف ولا تخطأ أم عظيمة من من من العلماء صح ولا لا افتح الكتب كده هات كتب ابن تيميه كتب ابن القيم كتب ماذا ابن رجب لا تجد خطبه الحاجه في صدر الايه فلا يمكن أن نخطئ ماذا هؤلاء صحيح ولذا الامام الترمذي طالما ضبط لنا كثيرا من الفقه بقوله عليه ماذا العمل فعمل اهل العلم على هذا قلت راضي عنه أو إما لاعتقاده سنية خطبة الحاجة فلم يبدأ بها لكي لا يتوهم الوجوب سأجرح هذه ممكن العالم يترك شيئا من السنة لكي لا يظن أحد ماذا وجوبه صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم ترك من أشياء كان يحب أن يفعل من أجل ماذا؟ من أجل مخافة أن تفرض على من قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على من على الأمة يبقى اخذنا قاعدة الآن من استنبطها قول ممكن هذا من السنة ترك السنة حتى لو ظن الوجوب لكن هي قاعدة أصولية مهمة أو قاعدة فقهيه مهمة آه، هو هو نفس الكلام لا تخفينا علينا هذه، <تصفيق> غيره أن نفارق بين الواجب والمستحب به، إذا سبت لدينا أنه ترك شيئا وفعل لا يكون واجبا، فإذا من قرائن الوجوب إيه المداومة صحيح وهذا ما جعل ائمه العلم يقولون بأن الوتر ليس واجبا ليه؟ لما ثبت انه تركه ليله ايه مزدلفه لم يصلي يبقى نقول من قرائن الوجوب اليه المداومه تمام لانه لو كان واجبا لما تركه لاني تارك الواجب تحت اليه تحت باب المساءله صح وباب العتاب لان الواجب تعريفه ما يثاب فاعله ويعاقب من تاركه طيب قلت او اما انه تركها من باب مناسبة المختصر ولكن هذا بعيد لأنه استعوض عنها بخطبة كاد تكون بطولها ولهم في ذلك ولهم في ذلك شبه دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته الملوك والرؤساء لم يبدأ بخطبة ماذا الحاج لكن ليه لم نجعله دليلا لان برضه باب التصنيف يختلف عن باب الرسائل مبنى الرسائل على الاختصار إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني جمل معدوده جمل ايه معدوده باب الرسائل فهذه الاجوبه إيه؟ قلت فماذا لو ابتدى الرجل كتابه بخطبه الحاجه فاقول هذا مما لا باس به ولعله اقرب الى الصواب وعلى هذا جرى عمل المتاخرين من من, من العلماء الشيخ الالباني في تصانيفه جميعها كان يبدا به يبقى المساله فيها ايه فيها سعه فيها خلاف مستساق وفيها سعه فمن ابتدى كتابه بخطبه الحاجه لا تنكر إيه؟ عليه وفعل اقرب الى ومن لم يبتدئ كتابه بخطبه الحاجه فانه مستن بالإيه؟ بالسلف الصالح من قبله فلا يخطئ إذا إذن أخذنا الآن فائدة طلبة العلم لا تضيق صدورنا عن ماذا عن الخلاف صحيح لا تضيق صدورنا عن الايه فما زالت الأمة تختلف وهذه سنة الله فيها لإن بعض الطلبة صدر يضيق عن الايه عن الخلاف لا ما ينبغي أن يضيق صدرك عن ماذا عن الخلاف طالما أن الخلاف له إيه؟ له مستند تمام او لكل قول ماذا دليله وأن الخلاف في امر لنا فيه سعه فلا ينبغي ان نضيق ما توسع ماذا شرع هذا مفهوم لديكم طيب قلت المساله الاولى او الثانيه بقى وابدا المصنف كتابه بالبسمله اولا اقتداءا بالكتاب العزيز والبسملة آية من الفاتحة على أرجح الأخوان لما صح عنه صلى الله عليه وسلم طبعا أعرف ان عندكم مشكلة في الكتابة وهي سرعة الإملاء وقد قيل قديما أسرع أخا الاسلام في سلاسة الأكل والمشي والكتابة ما تسرع إلا في واحدة أنت. صحيح؟ عند إذن نستدرك هذه المسألة متى تعتاد على طريقتي ستجد قلمك إيه يجري على اوراق الأمر الثاني لا تكتب كل شيء فأنا مثلا الآن لما قلت تمام؟ من أدلة إيه اقتداء بالكتاب العزيز صح لأن البسمله آية على الايه ما أنت ما تحتاج تكتب هذه الدباقة كلها اقتداء بالكتاب العزيز لثبوت الحديث وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها يبقى أنت جالس للفهم فتختصر بفهمك ما أقول أنا به بالإساني لكي لا تضيع عليك الفهم ولكي تقيد ماذا علمك بالكتاب فنرجع فنقول لأن البسمة لا فعلا آية قال النبي صلى الله عليه وسلم هي سبع المساني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداه هذا القول نصره من ها طبعا علام الألباني متأخرا وهو قول قديم للشافعية رحمه الله والأحناف خلافا للمالكية والحنابلة يقولون بأن البسمله ليست على كل حال سواء قلنا آية أو ليست آية فإن البسملة إيه؟ مبتدا فسواء اعتبرتها آية فأنت لا تقرأ الفاتحة إلا أن تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم صح إنما الإخلاف في القهر صحيح نجهر ولا ايه ولا لكنها اتفاقا ايه تبدا بها فهي ابتداء سواء جعلتها ايه او لم تجعلها ايه آية يبقى اقتداء بالكتاب العزيز ثانيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته الامم الملوك الملوك والرؤساء قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروح شوف الادب يا اخي ادب وتواضع قال من محمد بن عبد الله صحيح الى هرقل لماذا تادب معه مع انه ماذا كافر اثيم فلا يفوتك الادب وخالق الناس بخلق كل الناس دعك من قاعده الجهل اللي بتقول لك انا مؤدب مع المؤدب في عافاليل الادب معي لا يقول هذا إلا قليل أدب المسلم شخصية واحدة خالق الناس بخلق حسن كل الناس واضح طيب ثالثا اقتداء بالأنبياء وهذا سليمان عليه السلام في مراسلته من رئيسة قمورية سابق قال لا إنه من سليمان وإنه باسم الله إليه بسم الله الرحمن الرحيم رئيسه جمهوريه سبب ما الديمقراطيه دي اديمه او تمام نكت اديمه بيخ ما الدليل على انها رئيسه جمهوريه ان الملوك اذا دخلوا قريه إيه؟ هل تعيب على الملوك وهي منهم ها كيف هذا لا يعقل صح ثانيا قولوا ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا ما هو دا الديمقراطي لكن النظام الملكي ما أريكم إلا ما إيه؟ إلا ما أرى صح؟ وما أديكم إلا سبيل الرشاة حتى لما فكر يعمل دموقراطية وقال زروني أقتل موسى خرجت له معارضة حقيقية قالت تقتلون رجلا أن يقول إيه لما لقى معارضة حقيقية رح لغى الانتخابات وقال لهم ما أريكم إلا ما أرى صح؟ قال لها انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعد علي وتني مسلمين قلت فضلا عن جريان عمل السلف بهذا من البدء المكاتبات وكتب بماذا من تصدير التصانيف بماذا بالبسمله فلو شوف نظرت في عمل السلف لو جدت أن السلف كانوا يصدرون ليه حقهم بماذا بالبسمله يبقى الإمام الآن اقتضى بماذا بالكتاب بالنبي بالانبياء بمن بالسلف فيما قال بسم الله الرحمن قلت فائدة ولو ظن أن كتابه يمتهن فلا هذا من أن يبسمل ولو ظن أن كتابه انتهى لان النبي عليه الصلاة والسلام لما راصل هرقل الظن بهرقل وكسراً أن يعمله أنه يحترم الكتاب بدليل أن كسر عمله مزقه لان بعض الناس يقول لك لا ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أن الورقة هذه ممكن تترمي على الأرض تمام إذن لا تضيع هذه السنة بالاحتمال لا تضيع السنة بماذا بالاحتمال ان كنا قديما ونحن في المدارس على هذا القول نبدأ الكتاب يكتب يا ابني باسم الله الرحمن الرحيم صار اليوم يعلمون ابنائنا لا ما تكتبهاش لكي مش عارف الكتاب يترمي ولا مش يترمي واضح فطبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرض حتى لو ان الانسان منا ظن ان كتابه يمتهن هذا لا يمنعه عن ان لأن لان النبي راسل عليه الصلاه والسلام ائمه الكفر والظن بائمه الكفر انهم يفعلون ماذا يمتهنون ايش كتابه واضح ليه بقى لفائده اخرى قلت ولما يرجو من بركه البسمله وما تحصل الاستعانه بها حال الكتاب يبقى لابد تكتبها ليلى لأنه في مصالح متحققة صحيح؟ من هذه المصالح ذكر الله من هذه المصالح الاستعانة من هذه المصالح الاقتداء والتاسي صحيح؟ تفقنا على هذا قلت وهذه المصالح لا تسقط لمفسدة موهومة خالي بلى خذنا قاعدة دي ودايما كده قواعد دي لازم تعملها ايه؟ ها مش كده لنادي قوالب الايه ايه هي القاعده لا تترك المصالح لمفاسد ايه موهومه يعني ايه الكلام ده عبد الله ابن ام مكتوم قال له اني رجل اعم ليس لي قائد يقودني الى والمدينه كثيره الاوام يبقى كان هو بيذكر مفسده المدينه كثيره الاوام ايه فازل لي ان انا اصلي فين في بيتي ففي مصلحه الصلاه الجماعه وفي مفسده تعرض الايه الهوام والسباع له قال له تسمع النداء قال له نعم قال له اجب لم يعتبر بالمفاسد الايه الموهومه لان وجود الكلاب والسباع في المدينه هل هي تتعرض له يبقى اصبحت المفسده عدما موهومة فلا تبني شيء على مفاسد ايه موهمه لان في بعض الناس يقول له مثلاً يا أخي ودي زوجتك عند دكتورة يقول لك يا أخي ممكن الدكتورة دي يكون ما تفهمش لمفسدة مهوم أنت تبتع منين الممكن دي؟ وممكن الدكتور يكون ما بيفهمش صح ولا لا؟ فإذاً لا تبنى أحكام شرائية على مفاسد ايه؟ صحيح؟ والمصالح تقدم على المفاسد ايه؟ لأن واحد يقول لك ايه؟ درء المفسدة مقدم على جلب ايه؟ مصلح قل له درء المفسدة المتحققة مش المفسدة المظنونة مش المفسدة الموهومة مفهوم يا طلبة العلم واضح ولا ما هو واضح ولذا لم يعتبر بالمفسدة التي ذكرها عبد الله بن مكتوب ليه نعم المدينة كسيرة الأوم السبع لكن هل تتعرض لك لكن لو قال له وقد عضني سبع أو هجم علي كذا يبقى المفسدة صارت ايه حقيقه تقدم هنا ونقول له درء المفاسد مقدم عليه فهمتم هذه القاعده يظهر ان درسكم مبارك قلت المساله الثالثه في التفريق ما بين البسمله وتسمية وأقصر الناس لا يحسن تفريق بدليل لما يجي يقول رجل عند رجل يقول له إيه؟ بسم الله هذا خطا انما يقول له سميه وبعدين ماذا تدعوه اصلا طالما وضع الطعام فوضع الطعام اذن بلايه؟ بالطعام لان بعض الناس يجي تضع أمامه الطعام يقعد كده ليه قاعد؟ أقول لك لما يأذن صاحب البيت يا أخي أما هو جاب الطعام هذا كل وضعه أمامك ليه؟ للتصوير التلفازي يعني؟ الجزيرة جاء تصور ما وضعوا هذا اذن به ونزيك سيدنا ابراهيم لما وضع الطعام بين أيديهم قال لهم إيه؟ ألا تأكلون؟ ما لهمش كله ذا أنكر أنهم ماذا لا يأكلون ولم يقل لهم إبراهيم ماذا كلوا إنما قال الا تأكلون يبقى الاصل ما توضع الطعام بين إيديك ماذا ت صح ولا لا والقاعدة بتقول كل أكل حبيبك تسر وكل أكل عدوك تضر <تصفيق> كل على كل حال <تصفيق> فالشاهد يا طلبه العلم ان وضع الطعام اذن به فلا احتاج الى اذن ثانيا قوله بسم الله هذا خطأ لان بسم الله اختصار بسم الله الرحمن بينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام ماذا يا غلام سم الله يبقى البسمله قولنا بسم الله الرحمن الرحيم وهي مشروعة عند موضعين اثنين فقط ما هما الموضعان عند قراءة القرآن عند كتابة الرسائل أما ما سوى ذلك من المواضع فتشرع فيه التسمية لا البسملة ما قلنا التسمية باسم الله فقط تمام أما البسمله باسم الله الرحمن اللي الرحيم تمام وقد يحتج عليك قائل يقول الزيادة بركة والتسمية هي مش ممكن واحد يقول كده فترد عليه بماذا تقول والأذكار باب تعبد يقتصر فيها على ماذا على المجاء أو على السنة بدليل ايه لما الصحابي قال وبرسولك الذي أرسل تركه قال لك وبنبيك الذي مع ان الرسول هو ايه النبي عند الإطلاق عند إطلاق القول فالرسول هو النبي لكن إذا اجتمع اختلف في المعنى فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانما قال له قل وبنبيك الذي يبقى لا تقول كما يقول بعض الناس لا تقول كما يقول بعض الناس زياده بركة بركه انما الاصل في باب الاذكار ماذا التوقف وعدم مشروعيه الزياده على ما ورد فين في السنه وان قيل بان البسمله افضل إن واحد من واحد منكم لا البسمله افضل ده مشتمل على اسمين من اسماء فإن فان قيل بان البسمله افضل قلت نعم ولكن المفضول قد ينقلب فاضلا والفاضل قد ينقلب إيه مفضول في وقت معين ممكن الفاضل ينقلب مفضولا والمفضول ينقلب إيه خذ مثالا سمع خطبة الإمام خطبة دي بتبقى إيه كلام للإمام صح ولا قراءة القرآن والقر قراءة القرآن كلام مين فها عبادة الوقت هنا ماذا استماعي فصار استماع الخطبة ماذا أوجب وأرجو يبقى هناك في شيء هو إيه؟ أن الفاضل قد ينقلب مفضولا باعتبار والمفضول قد ينقلب فاضلا فيه باعتبار صح ولا لا فإذا كنت مثلا كان الأهل في حاجة لك عند إذن تكون هذه الحاجة أوجب منين أوجب من إيه من عبادات شرعيه كثيره صحيح ولا لا مش خدان اوجب يعني مثلا الجهاد ذروه سنام الاسلام لو امك ارادتك على ان أرادتك على أن تكون ماذا معها تقوم على تطبيبها او تقوم على حاجتها فيكون ذلك اوجب من من الجهاد بدليل ويس القرن ويس ترك ماذا ترك الجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام من اجل ماذا أن يجلس لبرأم فنقول لهم لو قلتم بأن البسمة افضل فإن الفاضل قد ينقلب مفضولا والمفضول قد ينقلب ماذا فاضلا صحيح قلت ولكن باعتبار الموضع فالتسمية أفضل لا باعتبار الموضع هنا التسميه ايه طيب نقول ثالثا وكون تسمية افضل او البسمله افضل هذا لا يعرف الا من جهه الايه الشرع فالافضل هو ما فعل رسول الله لا لا الافضل ما ايه؟ ما تقترح العقول مش كده الافضل هو ايه يعني يجي واحد يقول لك انا اصلي الدور ست ركعات والستة زيادة على أربع يبقى زياده أفضل نقول له لا الأفضل ما فعل من لا ما تفعل أن يبقى التسمية أفضل قلت بل إن التسمية أفضل من جهة أنه ليس شرطا أن يكون الكثير أفضل لان الناس حط في دماغها ان الكثير ايه من قال أن الكثير أفضل لما دخل على زوجه قال منذ متى تجلسين قال له جلست اذكر الله عز وجل من الفجر الى ماذا الى طلوع الشمس قال لها لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو قلتهن تعدلوا ايه ما قلتي يبقى لم يجعل الكثير ماذا افضل ذلك الايه لنبلوكم ايكم ايه ما لشي اكثر قالت احسن يبقى ليس شرطا ان يكون الكثير ماذا افضل رب درهم سبق ايه الف درهم صح ولا لا لان الدرهم اخذ من درهمين فيكون باعتبار هذا الرجل تصدق بماذا بنصف ماله صح زي قضيه ابو هريره لما اخبى التمره الامي واحدة يحسبها كده أقولك دي تمره يعني ابو هريره عمل لنا روايه على تمره يا مسكين هذه التمرة بالنسبة لابي هريرة هي ايه نصف ايه نصف رزقي صحيح فيبقى تنظر له بهذا الاعتبار لأن أبي هريرة أعطى أمه نصف ايه فلذلك النبي قال له قلها أبا هر سنعطيك ايه واحد يقول لك يعني دول تمرتين من ايد النبي هل ما بتفهمش يعني تشبعاني ماذا تشبعاني جيشا بدليل أن قال للصحابة يتحساهما بالماء فايه فشبع صحيح فشبع إذا نقول يا طلبة العلم كون هذا الشيء أفضل أو مفضول هذا بتقرير الشرع ولا يلزم من كون الشيء كثيرا أن يكون ايه المسألة الثالثة ما تشرع رابعة ما تشرع التسمية عنده متى تشرع التسمية واحد عند الطعام وجوبه عند الطعام ماذا واجبة ما الدليل على الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله هذا أمر والأمر لماذا للوجوب الأمر اللي خل بالك عملين والقواعد كثيرة الآن قلت فضلا عن دلالة الاقتران إنه قال سم الله وكل به فلما وجب الأكل باليمين وجبت الإيه تسميه اللي قرن بين الايه بين الامرين اسمها دلاله الايه فلما قرن بين الاكل باليمين والتسميه وجبت الايه تسميه بوجوب الاول والاكل باليمين واجب بالدليل انه قال للرجل كل بيمينك قال له لا استطيع لم يعذره قال له لا استطاع ثم عوقب لم يرفع يده إلى ثم قال ما منعه الا دل على أن الأكل بالشمال من صفات المتكبرين صحيح دل على أن الأقل بالشمال حرام لأنه قال لا استطعت مش كده دل على أن الأكل بالشمال حرام لأنه لم يستطع أن يرفع يده إلى ماذا إلى فيه واضح يبلق التسمية عند الطعم ماذا مواجبة ويتاكد وجوبه بما يرجع من بركة التسمية فين؟ في الطعام فيتحقق به الشبع ويتحقق بهذا الشبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يخنه لذلك لا الكافر لي بيأكل في سبعة امع والمؤمن يأكل في معينه إيه الأسباب لأن هذا بيسمي فيبارك له في طعامه فتشبعه العلقة من الطعام او بياكل بيمينه فيبارك له في طعامه لكن الثاني بياكل بشماله وايه ولا يذكر الله لذلك شوف بيعملوا لهم في الفنادق البوفيل البوفيه المفتوح من الساعه 7 للساعه 10 من 7 ل 10 وبموعدين من 7 ل 10 يعودوا ياكلوا من 7 ل 10 كما سالت بعض الناس عاملينها من 7 ل 10 ده بيعودوا يأكلوا من 7 10 بيدخلوا مع اول جرس وخرجوا مع اخر جرس وتلاقي قاعد رايح جاي عمال ايه ياكل دي وجبه واحده ووجبه تانيه برضه نظام ثلاث ساعات شوف انسان بيقضي ست ساعات من يومي بياكل فلذلك التسميه وجبت ليه بوجوب مصلحتها بمصلحتها لأن الشيء إذا عزم مصلحته صار أقرب إلى الوجوب منه الى ماذا؟ إذن قلت فلما عزمت مصلحته التسمية كان ذلك قارينة على الوجوب خلي بلك من المسألة دي كل شيء عزمت مصلحته وعزم أجره صار أقرب إلى ماذا؟ الوجوب هضرب لك مثال لما كن صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفز بكم؟ 27 أضربة تبقى مستحبة؟ ها؟ ازاي مستحبه وهذا ايه وهذا عظم فضلها لما يقول من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا لتبقى مستحبه والله يصلي عليك يبقى من قراء الوجوب عند الأصوليين ماذا ما يكون من عظم الاجر تمام او عظم الايه المصلحه والغايه فهمت يا طالب العلم يبقى اول موضع عند ماذا تسمي الموضع الثاني عند الجماع قلت وترجح فيه الوجوب أيضا موضع التسميه عند الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قدر بينهما الولد لم يضره ماذا يعني شيء مين بقى طالب علم زكي كده ولسه معناه يقول لنا دلائل الوجوب من هذا الحديث عشان تتعلم ازاي تنتزع القول بلايه اين الوجوب في هذا الحديث اعيد الحديث مرة اخرى قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهلا فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قدر بينهما الولد لم يضر الشيطان فليقل, فليقل هذا للوجوب لام الأمرية إذا دخلت على فعل المضارع أفادت له الوجوب اثنين إن هذا من باب حفظ النفس والولد من ماذا من الشيطان وقد أمرت بحفظ النفس من ماذا مش العالمين من الكليات الخمس التي جاءت بها الشريعة حفظه ليه فإذا كان حفظ النفس واجبا كانت الوسيلة إلى حفظ النفس ماذا ومن الوسائل التي تحفظ بها نفسك هي ماذا قول باسم الله تحفظ بها نفسك منين عند غيره في قرينا هنا جيد خالص إيه؟ إيه؟ لا ما هو قالها سبقك بيع عكاش ما هو قال هذا قريب من مقال ترى تحسنون اللف والدوران انت. لكن انتم اقول القرينه هنا انه لا يتصور ان يأمر بذكر الله في هذا الموضع وهو موضع غلبة ماذا الشهوة. وحظ النفس إلا أن يكون واجبا إزاي مربئه بذكر الله في هذا الموضع الذي أنت أبعد فيه عن ماذا عن العبادة وأقرب فيه لحظ النفس إلا أن يكون إيه؟ واجبا دسماء قرينة تمام قرينة خذ يا رجل حقك لا يضيع قلت لأمره بذلك صلى الله عليه وسلم فليقل بسم الله ثانياً لما في هذا الذكر من حفظ النفس والولد من الشيطان وحفظ النفس واجب وما كان وسيلة لواجب فهو ماذا فهو واجب قلت سالسا بقرينة الحال بقرينة ماذا الحال لا يتصور ان يطلب ذكر الله عز وجل في موضع الشهوه وحظ النفس الا ان يطلبه ماذا للوجوب مفهوم هذه ها بعيده لماذا تتحرج هي بعيده ولا قريبه ها قريبه طيب لا باس عليه اسمع طلبه العلم الزعل ايه مرفوع والحرج ممنوع واضح والحرج إيه؟ ممنوع والزعل ماذا مرفوع وليس هذا باب, إيه؟ باب حرج فإن موسى عليه السلام لم يتحرج أن يقول لشيخه هو الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة واضح فلا ينبغي أن يتحرج المرء منكم أن يسكت أو أن يستشكل لا أحب لك أن تجلس هكذا صامتا تمام تكتفي بماذا بالنظر لي وأنا أتكلم لا بل أحب الطلاب عندي المشاكس هذا يرجى له أن يكون طالب علم ماذا آه. الذي لا يسلم لشيخه فيكون مقلدا ولا أحب المقلد ولا أريدك على مذهبي. إنما أريدك على ما تعتقد فيه بهذا بالدليل ليه الشرع من الكتاب ليه والسنة ما غدا تعتادون على هذه الطريق لأنها قد تكون جديدة لي عليكم بعض ليه بعض الشيء ولكن يوشك أن تكون صحبة خير إن شاء الله تعلم قول يا أستاذ أنت خستها من قليل قول يا مشاكس نعم يظل هو اذا ذكر فضلا في هذا شو هو يسال سؤال فعلا مشاكس طب الحديث بيقول لم يضر الشيطان طب ما في حمد صح ولا لا يبقى فين لم يضر الشيطان تمام فاذا قدر بينهم الولد نقول اذا ذكر فضلا في هذا لا يمتنع الفضل فين في اشياء اخرى لان على الفضل في هذا الباب وحفظ الذريه يكون من باب اولى حفظ النفس ومن والزوجه في هذا الموطن وموت تعري والشيطان يطلب عورات بني ادم ولذا انت تقول باسم الله حفظا لماذا العوره وفي الحديث قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم ان يقولوا باسم الله فابا اذا هناك مصلحه اخرى وهي حفظ ماذا حفظ العوره وحفظ العوره واجب لو رجعت الى البخاري لسلم البخاري تجد استدل بهذا الحديث في باب الوضوء ايه علاقته بباب الوضوء وباب الـ الـ الخلاء الباب التسمية عند الوقاع وعند كل حال طب ليه لان في مو في مو في هنا عله جامعه بينهم عند الوقاع في تعري وعند التخلي فيه تعري فكانه فاهم من وجوب التسمية انها لحفظ العورة أو حفظ العورة واجب مش أليحفظ إيه عورتك إلا عن زوجتك أو ملكته هو سميت سوء له لأن تسوء الإنسان إذا ظهرت صحيح فكان في التسمية من حفظها بارك الله فيه نعود فنقول الموضع الكم الثالث عند النحر او الذبح هذا موضع من مواضع ماذا التسميه لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هذه الايه فيها دلاله ظاهره على وجوب ماذا التسميه ان لم تكن شرطا في حل الذبيحه ان لم تكن شرط هو الواجب هو الشرط لا الواجب اعلى شويه من الشرط الواجب خذ مثال الوضوء شرط سحر الصلاه لو واحد صلى من غير وضوء صلاته ما تجوز ما تنفع باطله لكن لو نسي واجبا في الصلاه كما لو نسي مثلا تشاهد الاوسط تشاهد الاوسط يمكن يجبره بسجود السهر لكن لو صلى على غير وضوء يعيد الصلاه ولو بعد حين يعني واحد جاني في البيت تمام فاطعمته لحم جزور على المذهب بين لحم الجزور لحم الابل ايه ناقض للوضوء ولم اذكر له ذلك فذهب فصلى العصر والمغرب والايه فلقيني ثاني يوم قال لي يا اخي هذا الطعام كان طعاما جيدا مبارك تولد لحم ابل قال نعم لحم ابل ده انا صليت ثلاثه فروض بهذا الوضوء هنا يلزمه ان يعمل إيه؟ يعيد لان الوضوء ماذا شرط صحه والوضوء قد بطل بماذا باكل لحم الابن صحيح مش كده فعليه يلزمه ان يعيد ماذا صلوات لكن هذا صلى من غير التشاهد الله وصلى صلاته صحيح لكنها ناقص فهمت الفرق بين الشرط والواجب طيب يبقى التسميه واجبا لقول تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله فحرم الاكل الا على شرط ماذا ذكر اسم الله وهي التسميه وثانيا وصف هذه الذبيحه بقوله ماذا فسق والفسق محرم صحيح وما يحلها الا الذكر ويخرجها من كونها ايه فسقا بما دل على ان الذكر واجب اللي عند النحر طيب رابعا عند الخلاء عند دخول الخلاء التسمية واجبة لقول عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله وهذا يدل على الوجوب من كون في التسمية من ماذا من ستر العورة وقد أمر امر المسلم بحفظ ماذا عورته فما كان سببا للحفظ فهو واجب بوجوب له حفظ العور هذا واضح لديكم آه. طيب خامسا عند الجماع ادناه عند الجماع عند الوضوء لا باس لا باس ظهيما ظهيما عند ماذا الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فدل ذلك على وجوب ماذا التسمية عند ماذا عند الوضوء وقال الإمام البخاري باب التسمية عند الوقاع وعند كل حال هنقف هنا وقف مع الترجمة واستدل بحديث الجماع اللي هو ماذا إذا أتى أحدكم ان طبعي علاقة دبل بالوضوء شوف بقى البخاري عقل البخاري هو. عشان يجي بعض الناس ولكن المحدثين ما بيفهموش وإذا قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم لا البخاري هنا لما وضع لنا هذا الحديث عند الوضوء ليه كانوا بيقول لك اذا وجبت التسميه في حال الشهوه وجبت في حال العباده من باب اولى صحيح هذا اولا ثانيا اذا وجبت في حال الشهوه لحفظ ماذا؟ النفس والولد فهي واجبه عند الوضوء لحفظ النفس من الشيطان خاصه والايه والشيطان يتربص بك فين؟ في الوضوء وهناك حديث طبعا فيه ضعف إن الوضوء له شيطان اسمه الوالهان هذا الحديث لا يسبب فيبأ إذن الإمام البخاري استدل بحاجة بنسميها ليه؟ القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعه إيه؟ بينهما الحاق أصل الحاق فرع بأصل لعلة إيه فهنا لما قاس الوضوء على, على الجماع فقال اذا وجبت تسمي عند الشهوه وجبت عند العباده من باب اولى صحيح واذا وجبت لحفظ العوره فقد وجبت لرد الشيطان عن وضوئك لأن الشيطان قعد للانسان باطرقه فائده الثانيه من ترجمه البخاري انه قال لك عند كل حال التسمية مشروع عند كل ما الدليل على ان التسمية مشروع عند كل حال يعني أنا باخذ كيف كت... أو بسم الله تناول تمام بفتح الكتاب بسم الله إيه الدليل على هذا العموم لا تكلم بغير اسم هذا لا يصبح أرفع هذا كابتدائي وعندما يقع الاختيار عليك قول بسم الله تبارك الله والشيطان قعد للإنسان بأطرقه شوف الكلام الجميل لأن التسمية عند كل حال ليه؟ لان الشيطان عند كل حال ماذا ياتيك فكانت التسمية مشروع عند كل حال لأن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه كما جاء في الحديث قلت فهي مشروعه عند كل حال لان الشيطان قاعد للانسان باطرقه وإنما كانت التسميه لماذا لحفظ النفس ماذا من الشيطان واضح طيب هذا اول قول انتم تعز اخذها من عوضك عند الله خذ نصف مكافاه لا باس لا باس قلت قول يلا قول الحاج لا باس من توضأ في الحمام ان يقول بسم الله انما منعت التسميه حال التخلي حال الفعل لان التسميه ملاش علاقه بالمكان انما علاقتها باليه بالفعل و هذه المساله معنا على تفصيل جيد لا باس قول الله عز يعني هو نفس الجواب باسلوب اخر لا باس لا باس عباره اخرى قلت ثانيا ومن التتبع والاستقراء تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءه دلالة دلاله العموم من التتبع والاستقراء تبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وذكر الله عند الإطلاق هي التسمية على كل إيه؟ كذلك صح عنه أنه كان يسمي الله عند صعاب الأمور شوف بسم الله عملته لما نزل فقال لهم إني نازل في الخندق فأخذ المعول فضرب الصخره يقول إيه؟ بسم الله فصارت كثيبا أهيلا صارت رملا واضح وكذلك عند دخول المسجد ودخول البيت كل هذه مواضع ثابته في السنه وعند خلع الثوب عند قال للصحابي نعم وقال للصحابي في الالم لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكه والناس ايه ينظرون يبقى لما نيجي نعمل عمليه تتبع هنجد التسميه ثابته في مواضع كثيره بما يدل على سبوت التسميه عند كل حال نعم ولم النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي كان بيعلم حد الوضوء الوضوء فهذا دليل على عدم لا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم توضؤوا بسم الله ستاتي مساله الوجوب عند الوضوء هذه عثمان لما علمهم الوضوء <تصفيق> رضي الله عنه لم يذكر التسميه الراوي قد يعرض عن شيء لشهرته تمام الراوي قد يعرض عن شيء ذكرا لشهرته يعني إيه الكلام ده ابو هريره هو بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يجي يروي لك في مره لبس عمامه سوداء لانه ما كان يلبسها من قبل لكن يجي مش هيذكر لك في احاديث اخرى للامام مش معنى كده انه ما كانش لبسه كان يلبس عمامه اللي دي عادته لكن لما يذكرها لي ابو هريره لشورتها مش محتاجه الى إيه؟ الى نص الشيء الذي ينص عليه والذي يجري على خلاف لكن الشيء المشتهر لا تنص عليه واضح طيب معلش امسكوا الان عشان كم 48 دقيقه احنا قلنا ساعه الفقه ايه باقي عشر دقائق قلت المساله الخامسه في معنى البسمله هانا اتكلم الان عن معنى البسمله الباء قيل انها باء الاستعانه وقيل انها باء البركه لما تقول بسم الله كانك بتقول ابدا حالي مستعينا بالله او ابدا حالي متبركا به. باسم الله يبقى البدل استعانه ولا البركه طب نحملها على الاستعانه ولا البركه قلت ويمكن حملها على المعنيين لقاعده هنأخذ قاعده الان حمل الكلام على جميع معانيه طالما لا تنافي بين المعنيين يعني الكلام ده لو عندك كلمه تحتمل معنيين لو امكن تحملها على المعنيين احملها على المعنيين طالما المعنيين ايه ما بيتعارضوش مع بعض هضرب مثال قال تعالى إن عرضنا ليه؟ طب الامانه فسرها علي بالصلاه وفصرها ائمه بالتكاليف الشرعيه وفصرها اخرون بالعقل في خلاف بين الثلاثه دول لا ما هو الصلاه من التكاليف الايه ولا تكاليف شرعيه الا على شرط ايه لانه لا تكليف لمجنون يبقى إحنا حملنا الأمانة هنا على كل بس هذا مشروط بأن يكون تنافي بين زي كلمة عين عين تطلق على من على العين اللي هي الجارحة وعلى الجسوس وعلى الماء عين ماء هنا ما تقدرش تحملها على الثلاث معاني لان الثلاث معاني مالها مختلف مختلفة يبقى لا يحمل الكلام على جميع معانيه إلا إذا وجد عدم ماذا تنافي بينه وتعارض بين المعاني وده اصل اصل الجمع افضل من الايه دفع والرفع يعني إيه الجمع افضل من دفع ورفع لما تجمع بين الامرين افضل من ايه من ان تاخذ بامر وتترك أمر. وهذا الذي فعلناه في الدرس رأيت في بعد المغرب ان عامه الجالسين من بوسطاء الناس مما لا يطيقون هذا الايه كلام فقلت نجمع ما بين ماذا نعطيهم حظهم من درس في التفسير كما سمع ونخص طلبة العلم بماذا بحقهم فيما بعد له العشاء لكي لا تضيع عليهم فائدة ولا يذهب درسكم أنتم صحيح؟ كما أضرب مثالا دائما رجل أراده أبوه على الزواج من ابنة عمي وأرادته أمه على الزواج من ابنة خالته ماذا يفعل آه كده يتزوج الاثنين لان الجمع أول منين من الدفع والرفع واضح معنى البسمله الباء للايه للاستعانه او الباء للبركه وليقوي هذا باء استعانه لما ضرب الصخره هذا حال استعانه ولا لا فصارت كسيبا اهيال صحيح وفي باب الجماع لما قال بسم الله او بباب الطعام ده باب بركة عايز بركة طعام بالدليل انه قال كل بيمينك كل مما يليك فإن بركة الطعام فين يبقى باب الاكل ده باب إيه باب بركة فتكانت البسمله أو كانت الباء للبركة وباب تحطيم الصخرة باب استعام قولنا باسم الله والاسم مشتق من السمو أو العلو لأنه يسم بصاحبه وبه يعرف ويتمايز عن غيره ولذا فالاسم شعار ودي مسألة مهمة ان الاسم شعار ولذا ترى الكفر كانوا بيعملوا ايه بيغيروا اسماء ماذا طب هي ان ديقاهم او حدث ان واحد اسمه احمد زي في روسيا يغيروا اسمه من احمد مش عارف الى خرط طب ليه بيغيروا اسمه عشان عارفين ان الاسم ماذا شعار وعارفين ان الاسم بيسم بيه بصاحبه فعلا كل انسان له من اسمه ماذا النصيب والحظ اسمه احمد افضل الناس حمدا واسمه محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الناس حمدا وقد كان كذلك. حامل لواء الايه الحمد شوفوا اسمه العاص ابن ذلك قال اسلم سالمه الله غفار غفر الله له عصية عصى الله وايه ورسوله تامل وفي طريف ان بعض مراء بن اميه اراد ان يولي رجلا على بيت المال فادخل عليه قال له ما اسمك قال له ظالم ابن سراق قالوا لا حاجه لنا فيك هذا لا يولى بيت الايه المال لانه ظالم وماذا وسراق ولزه ام فالاسماء كما قيل ماذا وعاء اسم عاء والاسم الاسماء مضامين فالاسم من العلوم ذلك من ادله توحيد الله تفرده بماذا بالاسماء ليه ده من اكبر الادله على إن هذا هو المعبود بحق وأن غيره لا يعبد ان اسم العزيز اسم القهار اسم الواحد الغفور الشكور الغني وكسرة أسمائه دالة على ماذا على عظمه سبحانه وتعالى وعلى تفرضه واضح يبقى إذن الاسم ماذا يسمو بماذا مصاحبه وبيه يعرف ويعرف ومن هنا يكره ان نسمي ابنائنا باسماء ماذا باسماء لا تكون من ماذا من شعار الإسلام الاسلام وده للاسف شيء غريب موجود يعني شوف لما واحد مثلا مسلم يتسمى هتلر وقد قيل قديما من عوز الاسماء سميتها خنجر على وفقها نقول اقول من عوز الاسماء سميت هتلر يعني خلاص الاسماء ضاقت قولنا الله وهو مشتق ليس جامدا كما افاد ابن القيم ايه حكايه مشتق وجامد دي الاسم الجامد هذا ليس اسما حسنا إنما المشتقل هو الاسم العلم على صفة هذا الاسم الحسن متى يكون اسم الرجل حسناً عندما ينطبق اسمه إيه؟ عليه لما يكون رجل اسم على سبيل المثال زكي وتجد كذلك يبقى أصبح اسمه حسناً ولا لا مش كده لما يكون رجل اسم صالح وتجد كذلك يبقى إيه؟ صار اسماً ايه حسناً لكن متى تنكر الاسم إذا كان اسم على غير إيه، على غير مسم، إذا كان اسم على غير إيه، على غير مسم هنا لا يكون الاسم إسم إيه، إسم حسن، صح ولا لا، لا يكون الاسم إسم حسن، فسموه الله فهو اسم مشتق لما كان هذا الاسم مشتقا كما قال ابن القيم من أليها يا يأله فهو مألوه يعني معبود فهو الله يعني الله معناه المعبود لأنه سبحانه وتعالى هو المعبود به فعلا معبود بحق شوف سوى الله إن تدعوهم ترش ولو سمعوا ما استجاب لكم عجزا، ويوم الخيامة لا حول ولا الا بالله شوف مصيبه دنيا وأخ لكن تعبده لماذا ليس كمثله شيء وهو زي سيدنا ابراهيم قال للأبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الرحمن الرحيم وهما مترادفان اشتقاقا من الرحمة والرحمه هي التعطف والرقه لكن ايه الفرق بين الرحمه والتعطف والرقه يبقى هنا قاعده ايه هي القاعده الاصل عدم الترادف يعني ايه حكايه الاصل عدم الترادف كل كلمتين بينهما اتفاق بالمعنى وبينهما اختلاف في المعنى ان التقيا في معنى يختلف في خذ مثال الريبه والشك الاثنين معناهم واحد التردد بين نقيدين لكن الريبه ادنى اليه تردد وذلك قال لك ذلك الكتاب ما قالش لا شك اليه لانه لو قال لا شك يبقى فيه ريبه لان نفي الاعلى لا يقتضي نفي الادنى لكن نفي الادنى يقتضي نفي لو قلت على الساده مدير العموم الحضور الساعه التاسعة يبقى الموظفين يجوا امتى قبل التاسعه مش معقول المدير هيجي قبل ليه تمام فبالتالي لما نفى الريبه نفى ليه تمام يبقى الريبه ادنى الشك يبقى فهمنا الاصل عدم ليه ترادف فالز... فالشك او الريبه هي ادنى الشك يبقى لابد أن يفترق فين في المعنى يبقى لابد يكون في فرق بين ماذا بين الرحمن والرحيم أصل عدم الترادف خذ بقى دليلا على الأصل ده اللي هو عدم الترادف تمام إن الرحمة خلاف التعطف يلتقيان الرحمة والتعطف معنا واحد لكن التعطف أو الرقة يكون عن ضعف فمنهم الناس من يعطف عليك للضعف لكن الرحمه لا تكون عن ايه عن ضعف لذلك ليس من اسماء الله الرقيق لان الرقيق ولا لي العطوف. ليه بقى لان يقتضي هذا الاسم ضعفا وربنا منزه عن كل إيه؟ نقص فلذلك اسم الرحمن لان الرحمه تكون عن ايه عن قوه عن قدره عن عزه يبقى فهمنا الاصل عدم الايه ترادف الفرق بين ايه بين وبين الرحمه والرقه ان الرقه تقتضي ضعفا ولذلك خلي بالك من حته الدلاله اللفظيه دي جميله جدا يعني هضرب لك مثالا فقهيا قال اذا فضخت الماء فاغتسل ليه قال اذا فضخت الماء فاغتسل لانه فضخ الماء لا يكون الا رميا والرمي لا يكون الا بشهوه فلا يكون المني مخروج المني موجبا للغسل الا اذا خرج به لكن لو خرج ببرد لو خرج لمرض لا يوجب ايه لانه قال اذا ماذا فكلمه فضخت تقتضي وجود إيه؟ يبقى فخذت بالك من المساله دي الدلاله اللفظيه والاصل عدم الايه الترادف اصل عدم اليه فالرحمن يفارق الرحيم ماذا عندك فضخت الماء كلمه فضخ يعني رمى والرمي لا يكون الا بشهوه يبقى كانك اذا رميت الماء بشهوه فاغتسل طب اذا رمى بغير شهوه كمرض او برد لا يغتسل اما في المنام فقولا واحدا يغتسل نحن بنتكلم عن اليقظه تمام نقول الرحمن الرحيم والرحمن اسم علم على صفه ذاتيه والرحيم اسم علم على صفه فعليه طيب الفرق بين الصفه الذاتيه والصفه الفعليه الانسان قد يكون متصفا بشيء ولا يباشره واحد غني هل شرط ان يكون الغني كريما لا ممكن الغني يكون بخيلا واحد عالم ممكن علمه يكون ليه ما ينفعش يغير لكن لما كان رحمانا في ذاته كان رحيما في في فعله فهذا سر اقتران الاسمين ان الرحمن اسم علم على صفه ذاتيه والرحيم اسم علم على صفه فعليه يبقى كانه لما كان متصفا بماذا بالرحمه الذاتيه كانت هذه الرحمه الذاتيه له فعلا وهذا سر اقتران الاسمين به؟ وطبعا احد الجاهله قال طب ربنا عندكم 3 بتقولوا الله الرحمن الايه الرحمن الرحيم هذان حنيف احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب كما قال العربي القديم شوف الله الرحمن الرحيم هذا تسليس ها لو في عطف الله والرحمن والرحيم العطف يقتضي المغايره دي قاعده هي العطف يقتضي المغايره لكن هو واحد الله الرحمن الرحيم زي ما انت تقول له كده تمام تضرب له مثالا من نفسي لما اقول عليك يا غبي يا حمار يبقى انت تمام ثلاثه ولا <تصفيق> هو ايه هو أنت الغبي له الحمار <تصفيق> ما على اعتذار حمار قولنا الرحمن الرحيم فيه أن أسماء الله تتفاضل يعني أسماء الله تتفاضل أسماء الله ليست رتبة واحده فبعضها ماذا أفضل من بعض ما الدليل لقد سأل الله باسمه فدل على أن هناك اسم أعظم فيكون أفضل منه من, من غير ثانيا إن لله تسعة وتسعين فخصها بالفضل ثالثا لما كانت أسماء الله تعالى أوصافا فأوصاف تتفاضل الصفات تتفاضل فهناك صفة أفضل من إيه؟ فهذا يدل على أن هناك اسم أفضل منه رابعا أن من أسماء الله تعالى ما يدل على أكثر من صفة ومن أسماء ما يدل على صفة واحدة مثلا الستير يدل على صفة واحدة ليه صفة ليه ستر حب الستر أو كونه هو سبحانه مستورا لا يرى في الدنيا لكن مثلا ما يجب اسم الله العليم يدل على أكثر من صفر العلم الحياه القدرة صحيح كل ده بيدل عليه اسم ليه العليم فدل على أن اسم العليم أفضل من اسم ليه كده فهمت يا طالب العلم طيب بهذا تنتهي مسائل الفاتحة مسائل البسمله عذرا وينتهي معها درسنا في الفقه لننتقل